عَلَى الْهُدَى أَنْ وَلَى رَبِّ التَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا إِن لَّن يَنْتَهِي لن صيته كاذبه خاطئا فليدع نادينا سندع الزبانيا كلا لا تقعوا واسجدوا وتقرب